وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ لفضيله لختلفتم في المعاد ولا سميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كفي لا فشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ وَيُرِيكُومُهُمْ إِذْ تَلْقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ يقضي الله أمرا كان وإلى الله ترجع الأمور. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اصْبِرُوا cool khuều اليوم من الناس là si لكم I'm كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا مَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فدأ بآل فِرْعَوْنَ واللبيل من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ضعورا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 كل مرة وهم لا يتقون فإما تفقفنهم في الحرب فشرج بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيالة فانبذ إليهم على وعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم إليكم وأنتم لا تعلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله قُلْ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى الله ألف بينهم الذي يحرض المؤمنين على القتال فَفَف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فاي helen Oh. Yeah. واكلوا مما لم تمسوا خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وسيهم في سبي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ إِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير، والذين كفروا بعضهم وتفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير Surah Al-Fatihah وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ صلق <تصفيق> الله العظيم